الهيزة لهذا الموضوع قعد عن تبين العمل في هذا المعطرك السياسي مابوطا من ان يكون هنالك بديل فاذا هو هذا البديل البديل هو دعوة الناس لاننا لو سلمنا ان هؤلاء استطاعوا ان يأخذوا البرلمان بل استطاعوا ان يصلوا الى الحكم لا يفعلون شيئا أنا واثق أنهم سيكونون مثل أولئك الذين خلعوهم إن لم تكن هناك قاعدة عريضة جدا تحمل مثل هذه المبادئ التي يدعون إليها فنحن نعاني في أمتنا من أمراض شدة أمرها أن كثيرا من الناس يشركون بالله تبارك وتعالى وهم لا يعلمون وبعضهم يعلم لكنه يتأول هذا المثال الذي نعرفه جميعا وهو إيران إيران استطاع الخوميني أن يحرك هذا الشعب بأكماله عن طريق حرائج تسجيلات كان يرسلها من باريس المنزل ومعروف أن إيران كانت أقوى دولة عسكرية في الشرق في, في, في هذه البقعة وكان يسمونه الشرطي في خليل وظلت إيران تحارب العراق بمخزون السلاح الذي كان عند الشارق طيلة هذه السنوات حتى لما امريكا مانت عنهم قطع الغيار كان عندهم قطع غيار كثيرة وظلوا يحاربون نحو ثماني سنوات بالسلاح المتخر الذي صراه الشعب ورغم ذلك ما استطاع هذا الشعب ان يفعل شيئا مع هذا الشعب الذي يتحرك بكامله لذلك آآ آآ يعني اثلاث الاوقات تحت قبة البرلمانات ليس له كبير فائدة يجب أن يتوجهوا إلى الناس ويعلموهم يعلموهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي عليه الصلاه والسلام يستطيع في اوائل الدعوه أن يتوجد مجموعات من الشباب المؤمن فاقتلوا أبا جهل واقتلوا أبا لاهب وهذه الأشياء لكن ما قيمتها ما قيمة هذا نحن نشبه هذا الواقع أو مثل هذه الحكومات التي لا تحكم بما أنزل الله عز وجل بشجرة كل ثمرها مرح ان اسقطت ثمرة او اثنتين او ثلاثة بقي ثمر كثير ان اسقطت ثمرة كله بقيت الشجره تنتج لك من قابل ثمرا اخر اذا عليك بجذل الشجرة فكيف نحن بهذاك ما نستطيع ان ننزعها من الجذر اذا نتقوى كيف نطوي هؤلاء ان نرجعهم الى حضير الاسلام امس ونحن نصلي في المسجد النبوي وجدت رجلا يقول مدد يا رسول الله مدد ويحسس على يدي مدد يا رسول الله فهذا الرجل يعني شركه الحي الذي لا يموت وهو الذي يقضي الحاجات وتوجه الى النبي صلى الله عليه وسلم اطلب منه المدد اشفي لي ولدي يقول هذا وهو يمسح بيديه على ذراعي اذا ما قانعت الله عز وجل في الكون لما يطلب هذا المدد من الميت ويترك الحي الذي لا يموت فعندنا جهل كثير جدا ومهمه الدعاه في غايه الشعور لان مهمتهم تتردد في امرين الامر الاول انتشال الخرافه والشرك من نفوس الناس ثم صب التوحيد الصارخين فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوسطى فلا بد من كفر اولا بالطاغوت ثم ايمان بالله عز وجل حتى قال بعض العلماء لا يتم إيمان إلا بعد كفر أي الكفر الصاغ قد يفشل الدعاء في ان يزيل كل هذه الاشلاء من نفوس الناس وقد يموت الداعية ولم يقضي بعد وطره من انتشار مثل هذه الخرافات في نفوس الناس سمعت رجلا يثب على المنبر فقال ذهب بعض التلاميذ الى أستاذه المريض وبينما هو في الطريق اذ اعترضته امراه فقالت انبني في الجنديه وارسل لي هذا الخطاب وانا لا اقرا فاريد ان تقراه علي فاخذته الى الدار وليس في الدار احد فصعد الرجل ودخلت المرأة حتى تحضر هذا القطار فإذا بها تتزين ودخلت عليك متزينه وقالت هيثلت وإلا فضحت فقال دعيني أدخل إلى الخلاء فدخل الخلاء ودع الله باسمه الأعظم فوجد سلمة من الخلاء على الشاب نزل وذهب إلى شيخه فقال شيخه له يا بني ما الذي أكثرك عن موعدي فقال امر عرض لي يا شيخنا قال يا بني كل فسكت فقال له يا بني كل ولا تستحي فانا الذي نصبت لك تسلمت هذه القصه برغم انها تشتمل على خرافات وشكيات الا انني رايت اناسا قاموا قاموا على ارجلهم وبعضهم خذف بهذه بال... بال... بال... بال... العمامة التي يلبسها من الاعجاب الله الله وبعضهم بكى في حين أن هذا الخطيب تلا من أعيات القرانيه والأحاديث الصحيحه شيئا ليس به بأس ما دمع عين واحد منه فهذا يدل على أن الخرافة استمتت بعقول كثير من أولئك الناس فهذا يمثل قطاع كبير جدا من الامه المسلمه لان اغلب الامه المسلمه لا يقراون ولا يصحون اميون وهذه الاميه ادخلتهم في جهد عظيم اذا كان بعض من ينسبون الى الدعوه جهلاء ويلبسون على الناس دينهم فما بالك بالعوام الذي لا يقراون انما يسمعون من اولئك الناس فالحاصل ان هذه الامه ممزقه هذني أنا الآن استطعت أن أصل إلى الحكم على من أعتمد في تثبيت كلمة الله في الأرض أليس على أولئك الناس الذين ليس لهم حظ كبير في العقيدة الذين ما يؤمن احدهم بالله إلا وهو مشرك كيف أستطيع أن أبتح البلاد الإسلامية ابي أولئك؟ إذن لا بد أن نربى هؤلاء الناس تربيه صحيحه ليس من الحكمة ان يتواجه المسلم في بداية دعوته مع الحكام لانهم يملكون القوة يستطيعون تحقه وقد رأينا الدعوة تاخرت كثيرا جدا بتصرفات بعض الأفراد الذين لا يحسنون وزن الأمور عندنا مثلا في بلدنا ليس هناك الا الدعوة الثلاثية التي تغلل هذا البلد وهم يعلمون ان كل الموجود بهذه المنطقه سلبيون فأراد بعض الذين تسمون بتنظيم الجهاز ان يحرق كنيسه وان يحرق مخزن للخمر للبير وان يحرق استوديو تصوير ولاننا يعني لا نقول ان فلان تنظيم جهاد او كذا الصوره العامه عند هؤلاء الناس اننا جميعا من السلفيين هذا حد انه حدث مثل هذا الامر في البلد اذا من الذي صنعه سلفيون بطبيعه الحال اذا هم الذين صنعوا ذلك فيعتقلون مئات بالجمله منهم شباب غض. ما له يعني علاقة بالصلاة والالتزام إلا بضع أشهر. يدخل السجن يرى المعتادة الأفكار بالداخل. فيقول مسون قد يعذر هذا الشاف الذي لا ذنب له في أي شيء. والعجيب أن الذين يحرقون هذه الأشياء يحرضون ويقولون غيرهم يصلي بالنار ويقوى حتى يعني في حادث عين الشمس الأخيرة. جاء هناك ما لهم علاقه باي شيء رجل بياع موز وكان بيجد موز للزبون فاخذوه من يده لا ملتحي ولا باع اي شيء انما يجمعون كما قلت ما من هناك انسان في طريقه الا جمعوه ويستخدمون مثل هذه التصرفات التبذيه ذريعه لاعتقال أكبر عدد من المسلمين فهذا الضابط الذي قتل هناك وقال ان الجمعه الاسلاميه قتلته وهذه الاشياء جابوا اولاده في التلفزيون طبعا ولد صغير و اخترت فين, فين, فين, فين ابوك يا حبيبي اه ابويا اسالوه طبعا لما قصه صغيرة بتكلم عمره ثلاث سنوات وانت بقى تتصور ان هذا الولد صار يتيما بفعل رجل سافع ولا رجل متهور ولا هذه اشياء لا شك إن, ان قلوب الناس صارت تحمل على هؤلاء حمى كثيرة وليتها حملت على هؤلاء التفقص انما تحمل على كل من في وجيه نحية لانهم لا يفركون انما يصفونهم بجماعات ذرهابية او جماعات المحفظة او نحو ذلك فمن الذي استفدناه من حق الان ما الذي استفدناه من حق محل للفيديو وقد, ع... وقد قال بعضهم احدهم فاحت عنده محل فيديو فكان يدعو يقول يا رب يحلقوه لماذا يحرقونه قال لانني استطيع ان انا املأ كل هذه الارطف اشرطه على حس هذا الحريط لان لما ياتي يعوضونه يقول انا كان عندي الف شريط وهو ما عنده غير عشرة او عشرين شريط فقط كان عندي الف شريط وحرقوه يعوضونه من اموال من يعوضونه معيدا من اموال الناس ايضا ولم يعد هذا الامر فقط بل وضعوا شرطيا على الباب اهب ان هذا الرجل كان فيه خير، وكان بامكاني ان ادخل عليه قبل ذلك ما استطيع الان ان ادخل عليه لماذا اين البطاقه ولماذا التداخل ويمنعونه من ان يحادثه وان يقنعهم بالسر يسون على الافراح يرون امرأة ترقص عليها. وحولها اناس يصفقون ويشربون. لا يكسرون من الفرح. ما الذي جرى؟ صارت الافراح يخام بقوة القانون. اي رجل عنده فرح ويريد ان يأتي برقصة بلا قصة الشربة. يقول انا اريد رقصة وعندي ثقصة. فيمثلون معه عربتين ملانة بالجنود. ويقفون حول هذا الفرح. اذا هم اضطروهم ان يحموا هذا المنكر بقوه السلاح فما الذي استفدناه اذا ما استفدنا شيئا في حين انه بوسائل الاقناع استطعنا ان ندخل على كثيرين يعني اقربها رجل يعمل كورسيرا للنساء عندنا بعدما سمع الحكم الشرعي لانه جاهل لا يدري شيئا وهناك من في الاعلام الإعلام من يزين لهم هذه الأمور. أنا سمعت يزجني في محطه القرآن الكريم عندنا رجل سأل هذا السؤال هل الحب حرام؟ هل الحب حرام؟ معروف الحب بمكياح هذا الرجل ما معناه أن يخالف و وأن يقابلها؟ هذا هو المقصود. فبماذا أجاب الشيء؟ قال سبحان الله من قال أن الحب حرام؟ إن الله يحب المحسنين ويحب المتقين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشه ما دخل هذا بذاك حتى لما جاءت معاني السلام وارادوا ان ياخذها بادله تحييكم يوم القوم سلام ادخلوا الجنه بسلام سلام عليكم وتحيه الاسلام السلام عليكم فما دخل هذا في الموضوع فمثل هؤلاء العوام يسمعون مثل هؤلاء الناس من اجهزه الاعلام فيرتكز عندهم أن هذا الشيء لا باس به ولا وخرج فلما سمع الحكم الشرعي في المساله الرجل تغير تماما برغم انه كان هو الـ الـ كان وما زال العمود الفقري لهذا المحل لكنه تركه لما علم انه حرام واستبدل هذا بمحل للذهب فلما قيل له ان هذا الذهب اصله من هذه الاموال اموال الكوفير ما صنعت شيئا بدا يقترض من الناس ويسوي له تجاره اخرى ويريد ان يتخلص من هذا الحرام اذا لو اننا دخلنا على هذا الرجل وضربناه علحه ساخنه وهو يخفف شعور البنات في المحل ما هي النتيجه كما قلنا شرطي على باب المحل واي سلفيات تحدث يضربها في عشره او عشرين لما كانت النتيجه هي انه تعويض باهظ جدا الحقيقة مراعاة المصالح والمفاكه في هذا الامر مهمة جدا ولكنها تحتاج الى رجل ثقيل واغلب شبابي عندنا وفي البلاد الإسلامية لا علم عندهم هذا يقرا ورقتين في هذا الجو يتركه ورقتين في هذا ورقتين, ورقتين ويتركه وفي النهاية لا يفصل شيئا مذكورا فهذه الحقيقة مشنى على مستوى البلاد الإسلامية كلها لذلك نرى أن الصواب في إقامة دولة الإسلام أن تهيئ هؤلاء الرعية الذين بإمكانه لو كانوا صالحين أن يخلعوا حاكمهم المفسد ولو كان فرعون لو كان أعفى اهل الأرض ما يستطيع أن يعيش في وسط قوم يترهون ما يستطيع أن يعيش لكن إذا كان الرجل صالحا وهو رجل واحد قرد وكانت الرعية كلها فاسدة فما هي الصين لذلك نحتاج الى اننا نصحح للناس هذه المفاهيم ونجعل هذا الجانب النظري عندهم وجانب العقيده النظري نجعله جانبا عمليا يعني التوكل على الله كلمه جميله لكن مل المتوكل بقلبه فعلا على الله عز وجل هذه المسائل النظريه نحتاج ان يكون لها ظل على ارض, على أرض الواقع مثلا وهذا المثل سبحان الله يبين لك ان الرجل الذي يتوكل على الله تعلم ان يتوكل على الله عز وجل بقلبه حقيقه ان الله تبارك ترسلوا على الله وهذا وهذا المثل حان الله يبين لك ان الرجل الذي يتوتل على الله تعلم ان يتوتل على الله عز وجل بقلبه حقيقة ان الله سبحانه وتعالى لا يضيع مثل هذه المعاني يجب ان تلسجل في الصفوف الناس هذا الرجل كان رجلا صالحا وفي سنة 54 كان يصل الحج في احد المساجد في مصر وفي سنة 54 مشاهدة حرجة العدفال يصل فيه فكانوا لا يصرفون اي رجل يصلي اذن هم الاخوان المسلمون فقبضوا عليه واخذوه المراه تنتظر ان يعود زوجها لم يعود كانوا في اخر الشهر تسريعا فذهبت الى المدرسه لتتقاضى اجرى راتب زوجها وكان يعمل مدرسا للعلوم وكان مرتب المدرس وقتها حوالي عشره دولارات فقالوا لها إن مرتب زوجك موكوه لأنه معتقه هذه الساعة فقط علمت ان زوجها في الاعتقاد طبعا يعني لا بد أن تتطور الأيام الماضية كيف عاشت فيها المرأة هل مات هل جهنت في أين ذهب فطبعا شيرة وكان من التعذيب للأسر أن يمنعوا الراس الرجل في الخجم والراتب ممنوع من أين من فكونه وكانت العادة هناك أن هذا البيت لو عرف أن فيه معتقد ما يستطيع أحد أن يقربه يقربه الى المعتقد والآخر إذن هذه المرأة فقدت راتب زوجها وفقدت زوجها وفقدت المعين الذي يتفقد أحوالها وكان عند هذا الرجل ثلاث أولاد وبن لها ستة أشهر لم يكن في البيت الا خمسون قرشا قالت دول خذ ويشتري الكول واشتري من البقاله المجاوره امرت ان يشتري اشياء فنزل الولد وهو ينشر طريقه فعلي من سنوات او دونها دخلية. فضاع كل خمسون قرشا فقال يبكي فمر به يباع الكول لماذا تبكي فلان واين أبوه؟ قال أبو ابي إد وضاع المال من يد. قال له كل يوم تعال فخذ ما تريد وعندما يخرج أبوه وحد. وكذلك قال البخار لأن الرجل كما قلت كان معروفا بالصلاح وكان محبوبا في المنظمة ولم يكن من لجماعه لجماعة طبيعة الحل لكن أخذ بسبب الاعتصام للاستفادة الحديث في ليله وفي الساعه الواحده والنصف مرضت البنت الصغيره ذات الستة اشهر مرضا شديدا واصابتها حمى وجعلت المراه العاجزه تسلي في الليل وتتضرع ماذا تفعل واين تجد الطبيب وان وجد الطبيب ف من له بالمال وبينما هي تسري وتتوسل الله عز وجل في الباب صار فتح في الباب وجاء للدس الطبيب واقف على الباب فسأل هذا البيت فيه المريضه قالت نعم دخل وتشفى عليها فشفط الدواء حمنا وكتب الرشيده انها تحتاج الى دواء ثم انتظر الاطباء قالت له انا ما عندي شيء قال فلم اذن ارسلت لي قالت انا ما ارسلت إليه قال أليس هذا بيت فلان قالت لا هو البيت المجازر فلان هذا عندي تلفون ومرض ولد له فاتصل بالطبيب فتاخر الله عز وجل ما من جازه الا هو اخذ بناصيتها ان ربي على الخراط المستقيم فقاده الى هذه الاسره المسكينه فكشف على البنك وأحضر الدواء بنفسه واطرشه على الباب فلما خرج زوجها قصت عليه قصه عليها كثيرا من لطف الله تبارك وتعالى الذي لقيه في السجن. حتى كانت تمزح معه يعني احيانا إذا حدث ضائقة مالية كانت تقول له لو توكل تفرج يعني لو شتنوك أكيد هتفرج يعني عايانه خرج الله تبارك وتعالى وأنه لا يضيع أحداً يعتمد عليه مثل هذه المعاني لو استطعنا أن ننقل العوام هذه النقلة وهي من الصعوبة بمكان لو استطعنا أن ننقل أولئك العوام إلى مثل فعل هذا الرجل أو نجعلهم يتوكلون على الله عز وجل ويصححون دينهم هذا اتعله ولا عليك بالفعل الذاق سيتم تباعاً لأن الرجل المؤمن أو الخلية المؤمنة يرفضون أن يتولاهم فاسق فسينحكونه ولو كلفهم ذلك كل غال ورحم لكن أن نهتم وتحت ممزق مهلهد إذا ما قمت هذا العمل كأننا نحرص في الماء لو استطاع الدعاء أن يجعلوا اهتمام الناس بالإسلام كاهتمامهم برغيث الخبز لافلحوا جدا فلاح كل ما الخبز يرتفع كرش واحد مناقشات غسرية على أعلى مستوى في كل بيت يتناقشون في رئيس الخبز لا نجد السكر لا نجد الزيت لا نجد السمن كيف نجده ويوفرون هتعرف كلان السلامي في المجمع الاستهلاكي هتعرف كلان هل نستطيع نحصل نحص الزجاجة سيء ويتحدثون ويضيعون كثيرا ويضيعون كثيرا من أوقاتهم في هذا الأمر لو هؤلاء الناس جعلوا يتحدثون عن الإسلام تحديثهم عن السلعة التنوينية ان يقول لا حياة لنا الا بالاسلام الاسلام ضروره يجب ان نراجع ديننا يجب ان نجاهد في سبيل اعلاء كلمه ربنا تبارك وتعالى لو فعل هذا واستطاع دعاه ان يشهدوا اولئك العوام فيجعلوا يجعلوا الاسلام على نشار كل بيت في البيوت اذا لافتح وزير السلام اذا العلاج ان ان يتكثف دعاه في سبيل ارجاع هذا الجمع الغفير الهائل الى حضره الاسلام